اهدينا الصراط المستقيم، صراط الذين عمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. لا إلّا ميّا المنافقون والذين في قلوبهم مرضوا والمرجفون في المدينة لنغرينك بهم ثم لا يجاورونك في أينما تقفوا أخذوا وقتلوا تقتيلا سنة الله في الذين خلو من قبل ولا تجد لسنة الله تبديلا يسألك الناس عن الساعة قل إنما علمها وما يدريك لعل الساعة تكون قريبا وما يدرك لعل الساعة تكون قريبا إن الله مع الكافرين وأعد لهم سعيرا قال يجدون وليا ولا نصيرا يوم تقلب وجوه في النار يقولون يا ليتنا طعم الله كبراءنا فاضلون السبيلا ربنا آتهم ضعفين من العذاب ربنا ضعفين من العذاب ولعنهم لعنا كبيرا يا تبرأ والله منا ظالم وكان عند الله وجهها يا ايها الذين امنوا اتقوا الله قولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطعي الله ورسوله فقد فاز فوتا